بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه ومن اتباهه ده أما بعد فما زلنا مع كتاب كذاب التوحيد الذي وحق الله على العبيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وكان هذة ليلة 27 كم زمد الأولى في ليلة السابعة والعشرين من صهر جمادة الأولى إلى عام التاسع والعشرين من بعد أربعمائة صرحنا في المجلس الأخير باب التطير والناهي عن الطيرة وتوقفنا أن حديث الشؤم فيه ثلاثة هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم قارئ إنما الشؤن فيه ثلاثة في المرأة والدار والفرق هكذا جاء من لفظ حديث ابن عمر وجاء من حديث سهل بن تعف بلغض إن كان الشؤم في شيء ففيه ثلاثة إن كان الشؤم في شيء ففيه ثلاثة في المرأة والدار والفرس وأيضا أخرج المثلم من حديث قبل دبيل عن جابر رضي الله عنهما وأبدل الخادم بالفرق في حديث جابر عند مدى فقال الخادم بدلا من الفرق وقد اختلف أهل العلم في تأويل هذا الحديث على عدة أقوال فنقل نقل السيوطي في الدباج على مسلم او على ابن مسلم أن مالكا ان مالكا رحمه الله تعالى وطائفه من اهل العلم قالوا ان الحديث على ظاهره يعني ان سوء ما يكون في هذه الثلاثه على على ظاهر الحديث لأنه قد يحصل يعني عند سكن الدار يعني مصيبة أو شيئا كذلك قد يحصل هذا عند الزواج بامرأة معينة او عند شراء فرس أو سيارة انقصنا السيارة على فرس كان المخصوص الفرس أنه كل مركوب سواء كان فرس أو سيارة ما يؤدي مهما الفرح فكما قال مالك وطائفة فإن حدثت أشياء معينة يعني, أو يعني مطرهات أو مصائج بسبب عندها هذه الثلاثة <تصفيق> إنها هذه قد حدثت بتقدير الله وإن الله قدر الأسباب التي حدثت بسبب هذه الثلاثة قل انني ترى و اردت ان الثلاثه المذكوره في الحديث قد تكون سببا لمطالب معينه يسيرها الله بتقديره بسبب هذه الثلاثه هذا ما يعني قاله الامام مالك وبعضهم الان وقال الخطابي رحمه الله تعالى وكثيرون من اهل العلم كما نقل هذا المبارك فوري في تقفة الاحودي ونقلها غيره هو في الاستثناء من الطيرة من اي اهل او الطير اي اي اي قير منهي عنها الا ان يكون له دار يكرم سكناها او امراه تكرم ثخبتها او فرس او خادم يعني يكره فليفارق الجميع تفضل انا عندي بحه في صوتي لا أدري هل المكبر يحتاج إلى ل... ضبط أمر؟ فليفارج الجميع يعني فليففد أخطابيه مرحمة الله تعالى ان المرء ان المرء اخيانا يكون يعني او من المقدر المقدر يحتاج الى بصر دائما اللي كويس هنا اللي كويس يقصد الخطابي الخطابية رحمه الله تعالى <تصفيق> ان المرأة احيانا قد يكره الزوجة وقد يكره المسكن الذي سكن فيه وقد يكره دابته او الفرص الذي يركبه فهذه الكراهية قد تكون لعلة فتكون لعلة او لشيء فهذه الاشياء ان يعني هذا فليفارقه فليفارقه وليس هذا من التطير يعني ان ان فارق مثلا زوجاته لانه مثلا يعني كره منها اشياء او حدثت له اشياء معينة لم تحدث لو إلا بعد أن تزوج هذه المراه مثلا او لم تحدث لو الا بعد أن سكن هذه الدار او يعني اشترى مثلا هذا الفرس او هذه السياره فليفارق هذه الأشياء يعني فليفارق الزوجه او فليفارق الدار او ليه او الفرز وليس هذا من القتيل هذا يعني كراهاته أو كراهيته لذي الأشياء بسبب ما حدث لهم من المصائل ليس هذا من التطير على, على ما قالوا خطاب هذا التأويل الثاني إلى هذا الحديث والتأويل الثالث و ثاني هو استثناء من القيره يعني هذا يستثنى اه يستثنى من القيره تفضل والتأويل الثالث ذكره ابن عبد البر في التمهيد ما عن مره انه قال فيمع تفسر هذا الحديث فيكون سوءه المراه إذا كانت غيره ولوك وسوءه الفرس إذا لم يخذ اذا لم يخذ عليها يعني اذا لم يخذ عليه على الفرس للغز في سبيل الله وشعب الدوار جار السوق هذا تأويل من بعض أهل العلم لهذا الحديث فالتأويل الرابع أو القول الرابع ما أخرجه أبو جرير الطبري في تهديب الآثار والإمام أحمد المثنبه والتحاوي في شرح معاني الآثار بإسناد صحيح عن أبي حسان ويلقب بالأجرب وأبو حسان قال عنه الإمام أحمد المتقيم والحديث وقال قتادة كان من الحرورية يعني كان من الخوارش فق... قال ابو حسان الازرط خذوا خذوا خذوا واضح ولا خذوا واضح لدكم خذوا واضح ف هنا ف... قال ابو حسان دخل رجلان على عائشه رضي الله عنها ف... فقال له ف... يعني فر... لها فقال لها ان ابا ريره يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الطيره في ثلاث في المراه والفرس والدار فقالت عائشة رضي الله عنه كذب أبو هريرة ومعنى كذب أبو هريرة أي أنه قد, قد أخطأ في رواية هذا الخديث فالكذب عند العرب يطلق ويقصد بيه الخطأ وليس الكذب بالمعنى المثموم فكذب أبو هريرة أي أن أخطأ أبو هريرة إنما نعم إنما قال الرسول صلى الله عليه وآله وآله وآله وآله إن هذا أمر كانت تفعله الجاهلية وكان يقوله أهل الجاهلين ما هو هذا القول إنه هو إن الشعب في المرأة والفرط والبار فعزت عائشة رضي الله عنها هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم الى اهل جاهلين وهذا يحتمل اما قصدت ان الرسول صلى الله عليه وسلم انما قال هذا الكلام إخبارا عن أهل الجاهلين هذا يحتمل أن يكون فاهما من عائشة هو يحتمل أن يكون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال هذا أو نسمعت من ما قال هذا عن أهل الجاهلين ليس فهما منها فقط هذا هو قول العراب في هذه المسألة وقد يكون يعني الأقرب والأقوام قد يكون أكرم الأقوال يدور بين قولين نعم ما قلصوا عائش ردوا عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر عن أمر الجاهلية أن هذا السؤال كان في أهل الجاهلية ويحتمل أيضا هذا القول من عائشة أنه صلى الله عليه وعليه وسلم فقال هذا الكلام ابطال منه ليس من باب التقرير يعني قالوا ابطال لا تقريرا هذا يحتمى والقول الثاني الذي أيضا قد يكون قريبا إلى الثواب وأن صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعني انما قال هذا الكلام اخبارا ان واقع الناس وهذا يعد تاويلا خامسا للحديث يعني ان واقع اغلب اغلب العامه واغلب الناس انهم يتشائمون او يتفيرون نتيجه الشيء الثلاثه لا <تصفيق> من المراه او من من المسكن او من الادابة او الصيارة او الفرق فلذلك او يفهم من هذا او يفهم هذا من لفظ حديث سهل بشعب لو كان السؤم يعني لو كان السؤم موجودا لكان هذه الثلاثة او ان كان السؤم لكان في المرأة والفرق الضار في كل الاحوال فالتشاؤم محرم ومنهي عنه ولكن يعني قد تختفى دي الثلاثه انك اذا كان شيء منها فعليك أن تفرقه ان تفرقه او انك يعني لا تتغير منه حتى يعني تفرقه حتى لا تتغير منه و... وعليك أن تكون على يقين <تصفيق> أنه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في الكتاب وقبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير <تصفيق> وقد ففر أم عبدالبر في السمينيين السؤم بالنحر نعم بالنحر والتذل أو يعني استأنف بقوله تعالى في أيام النحفات فقال المحطرون أي في أيام المسؤومات نعم فهذا وخاصر الكلام يا ذا وننتقل إن شاء الله إليه الباب الذي بعده شكرا علينا بس بابوتين جي اوبن كما قال بعض أهل العلم هو الاستعانة بالأحوال الفلكية على معرفة الحوادث الأرضية الاستعانة يعني بالنزوم وبالكواتب وبتغير الأفلاك على ما يحدث من الأقدار على الارض وهذا الذي يعني يفعله المنجمون او الفلكيون الذين يعني هم على طريق المنجمين وهذا بالنسبه يعد محرما هذا محرم بالثقات اهل العلم بل قد يصل الى الشرك الاكبر على حسب تتوقف وقال القطابي علم النجوم المنجين عنه لا يبدعين أهل التنجين نعم من علم الكوائل والحوادث التي تطال التي تقع في مستقبل الزمان تقلبات الرياح او مجيء المطر او او تغير الاسعار وما في معناها من امور التي يزعمون ما تدرس لا تدرك معرفتها بثير الكواكب في مجاريها مشارها واجتم و راها أن لا لاهم لا تأثاً على سليات أي رض وهذا تحون على الغ وطعاهم لعلم قد استأثر الله ذا لا يعلم الغيب سواه فهذا هو التنجيم المخرم الذي نهي عنه ويكون ما يكون في هذا ما يصنعه أصحاب والأبراد التي قد ملأت الصخص للأسف في زماننا هذا الذين يستدلون على الأقدار بسير الأجرام السماوية أو بتحرك الأبراج برج السرطان برج الأسد برج الجوزاء برج العقرب هذه هي الأسلاك والأبراج التي يربطون اقدار الله بها هؤلاء المنجمون اصحاب الايه هذا من كبار الذنوب ومن الشرك الاصغر الاعتقاد في ان يعني تغير او او تحول هذه الابراج يعد سببا في أقدار الله في المصائب أو في, في الأفراق وقد يكون شركة أكبر إذا اعتقد أن هذه الأجرام السماوية تتحكم في الأقدار بذاتها بغير تسيء او غير بغير بغير, بغير قدره الأفضل. وبالنسبة لأثر قطابة ابن دعامة رحمه الله فقد فقد علق هذا الأثر البخاري في الصحية بسيغة الجزم في كتاب بدء الخلق تحت باب في النجوم وقد وصله ابن جرير في تفسيره بإسناد صحيح الفتاه امرنا بقول فتاه هذه خلق الله هذه النجوم خلق الله هذه النجوم للثلاث أي أن الحكمة من خلق هذه الكواسب والنجوم ثلاث أشياء والثلاثة مذكورة في كتاب الله نعم فالحكمة الأولى أنها زينة للسماء ويدل على هذا قوله تعالى نعم اولا في سوره الحيقه قد ولقد جعلنا في السماء بروجا وزينناها للناظرين أو. وكذلك قالوا تعالى في سوره تبارك ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين هي اسمها الحكمه من خلق هذه النجوم في السماء أولا أنها زينة للسماء الله جعلها زينة للسماء والحكمة الثانية أن الله جعل منها رجوما للشياطين الذين الذين يفترقون السمع في السماء الدنيا ان السياطين الذين هم اخوان او جن اعوان كما ذكر سبحانه وعنه قوله الجن ولقد كنا نقعد مقاعد ولقد كنا نقعد منها مقاعد للسما وإن اه مستكره وان كنا نقعد منها مقاعد للسما يعني كنا نقعدون في سماء الدنيا في مقاعد يحاولون أن يستمعوا من خلالها إلى ما يلقى عليهم من الثموات الصبر من الملائكة فمن يستمع الآن يعني بعد درسة النبي صلى الله عليه وسلم يجب يجب له شهاب رفضا ثم حكمة الثالثة هي أن هذه النجوم والكواكب هي علامات يستبلدها على القريب كما قال السحان وعلامات وبالنجم يهتدون وقال سبحانه هو الذي جعل لكم هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البحر هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات في ظلمات البر والبحر وهذا ولدق له قتادة رحمه الله الحكمة من خلق النجوم والكوسط كما بيّن سبحانه في كتابه وليست لهذه النجوم أي تأثير في أقدار الله ولا في حدوث المصائل أو في تغير الأحوال ولو كان هذا الأخبار ما دي ربنا سبحانه وتعالى فمن فمن اعتقد خلاف هذا اعتقد أن ان الذين ان النجوم الافلاك تاثيرا في الحوادث والاقدار فكما قال قتاده فقد اختاروا اضاعوا نسيبهم وتكلف ما لا علم لهم به يعني إما ان يكن مقصوب اضاء نصيبه من الاعتقاد الصحيح او من الفهم السليم او اضاء نصيبه ان ايه من توفيق الله له اذا هو تشائم او اعتقد حدود الاكباب والاقدار من هذه الايه الكواكب والنجوم اضاء خباه نصيبه ان الله وا ضاع توثيق الله نعم توثيقا الله له ضاع توثيق الله له فالعبد الذي يتعلق الذي يتعلق قلبه بال بالمشاهد والقبور وبالنجوم وبالكواكب وبالسحرك والكهان لا يوفق من قبل الله بل إن الله يمكنه إلى هذه الأشياء فإن الله أغنى الشركاء عن الشركة زالته نقل المصنف بعد هذا قول قتاده اننا انو كيريا عالم منازل القطب ولم ولم يرخص ابن عيينة ولكنه فالإمام أحمد وإسحاقه وإسحاقه من رهوي وإسحاقه من رهوي أجازة تعلم منازل القمر ولكن لا تعارض بين القولين ان الذي كرهه احمد واسحاق المعذره الذي اجازهه احمد واسحاق ليس من النوى الذي كرهه قطاده وابن عيينه فالذي منعه قطاده وابن عيينه هو هذه العلوم التي اشتغل بها الفلكيون واصحاب التنجيم من المنجمين التي هي من قبيل السحر والكهانة والتي يعني يستخدمونها في اخبار اقدار الله فيقول المنجمون انه مثلا اذا تحرك برج الأسد او اذا تحرك النجم الفلاني او إذا وصل الكوكب الفلاني إلى المكان الفلاني فانا سوف يحدث كذا وكذا على الارض هذه المنازل التي يدرسها الفلكيون ويستدلون بها على اقدار الله هي التي حرمها قالوا لن واما المنازل التي تستدل بها على يعني مثلا حدوث الليل والنهار او على حدود الاشهر ومثلا ما يتعلق بالهلال وتغير منازل القمر فيعرف اول الشهر واخر الشهر هذه هي التي اجازها احمد واصحى وهي التي جاءت في قوله تعالى يبقى الولاك عن الأهلة قولها براقيت وبالناك والحد فليست ها. فليست هذه من قبيل الكهانة ولا قبيل السحر والدجاة I'm هذا الحديث في اسمها دي ضعف في اسمها دي عبد عبد الله بن حسين أبي أبي حريض وقد ضعفوا بعض أهل العالم. ولكن ولكن مفردات الحديث ثبتت في حاجز اخرى ف نسبه المد من الخنق جاء في احاديث عند احمد من غيره انه لا يدخل الجنه أي لا يدخل الجنه ابتداء طبعا فحكمه حكم القاضي كذا اذا مات على التوحيد ليس معنى ذلك انه لا يدخل الجنه البتة ولكن لا يكون الجنه مع المؤمنين الذين يدخلونها في اول واهل ولكن يعذب في النار لفتره اذا لم اذا لم يغفر الله له ف وبالنسبه قاطع الرحيم فقد صحف في الصحيحين الحديث المطل ابن عدي انه صلى الله عليه و عليه وسلم قال لَيَكْلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ اي قاطع رحيم واذا قد يكون تحرر بذيب مسلم على ما أذكر ليس في الصحيحين وبنسبه لمفطبق المفطبق الصفر نعم فقد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى عرافا ام كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد اولا او نعم هذا جاء خارج الصحيح أو يعني قد يكون في المسند أما لفظ مقلم أنه من أتعرافا او كاهنا فإنه لا تقبل, لا تقبل له صلاة أربعين يوما أو ليلة فهذا عليه على من يصدق بالسحر ومن يصدق بالكهانة وبكلام العرفين وأذا الوعيد قد يمنعه من دخول الجنع أيضاً الأول أو مع أول الداخلين ولذلك يعني ذكر أو مصمف هذا الحديث لأنه يعني قد ثبت بمجموعية حديث أخرى فهو قد يعني يحسن لغيره بمجموعة هذه الأحاديثة التي ذكرناها بهذا هذا بهذا ينتهي هذا الباب ان شاء الله تعالى ونبدأ في الإشبار القادمة إن شاء الله في باب مجاة في الاستثقاء بالأنواع من الله وننتقل الآن إليه لأسكتلك التحذير من الشيعة أصال الله على محمد وعلى آيابي وأصحابي وسلم كيف نبقي على شأن شاء الله رسولنا خلال نظري الأهزان